وَلا قَدَكَرَ النَّابَنِي آدمَمَ وَحَمَلناَاهُم فيِيبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَرزَقناَاهُ وَرزَقُناَاهُم مِنَ الطَّباتاتِ وَفضَلناَاهُ وَفضَلناَاهُ على كَكثيرٍِ مِن مَن خَلَقَ قَنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا اتخذوك خليلا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 كَادُ ليخرجوك منها ليخرجوك منها لا يَسَْف الزُونكَ منِنَ الأرض لُخْرجُوكَ مِنْهَا لُخْرجُكَ مِنْهَا وَإِذَل يَلبَثونَ خلِلَافَكَ إِللاا قلَ سَُّتَ مَنْ قددَ أقْسَلنا قََكَ مِ الرّسُ لنَا وَل تَجد لِسُنَّتناَا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 وَقَرِّبْ رَبِّي آدَخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كان زهوقا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَهُ وَنَعَابِجَ جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّؤْيَا قُلْ إِنَّ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ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 علىأَ يأتُ بمثل هذا القرآن لا يأتُون بسل لا يأتُون بمسلِه وَلو كان بعدضُهُ لضظَهرا.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 او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي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 وَنَحْشرُهُم يَمَ القِيامَةِ علىى ووجُهِ عُمْ يَ وَبُكمَ وَصَُّ مَأوىهُم جَهَنم كل ماَا خَبَتْ زدناهم سعيرا ذلکا جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا واقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا